أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن ترى بالناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لا هي قلوبهم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 يسبحون الليل والنهار لا يفترون أَمِ اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتاً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 خُنُفٍ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِنْ مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ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 خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين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 أَمْ لَهُمْ آلِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِنْ دُونِنَا لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنفُسِهِمْ وَلَا هُمْ مِنَّا يُصْحَبُونَ بَلْ مَتَّعْنَا هَاءُلَاءِ وَآبَاءَهُمْ حَتَّى طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرْ أفلا يرون أنا نأتي الأرض نقصها من أطرافها أفهم الغالبون قل إنما أنذركن بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون ولئمَّسَتْهُمْ نَفْحَةٌ مِنْ عذابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّ كُنَّا ظَالِمِينَ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِصْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسُ شَيْءٌ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 باركنا فيها للعالمين وَوَهَبْنَا لَهُ إسحاقَ وَيَعْطُوْ بَنَافِلَهُ وَكُلَّهُ جَعَلْنَا صَالِحِينَ وَجَعَلْنَا هُمْ يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأُوْحَىٰنَا إلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِتَاءَ الزَّكَاةِ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 وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين وَنُوحًا إذ نادى من قبل فاستجبنا له ونوح إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قَوْمَ سوء فأغرقناهم أجمعين وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ فَفَهَّمْنَا هَـٰهُ سُلَيْمَانَ وَكُلٌّ أَتَيْنَا حُكْمَ وَعِلْمًا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 فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وأتيناه أهله وأتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ مِنَ الصَّابِرِينَ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ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 فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين إن هذه أمنا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 وَإِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ وَاقَتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقِّ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 لا يسمعون حسيسها لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت انفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة وتتلقّاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم تعدون يوم نطوى السماء طيس السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيد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 فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذاتكم على سواء وإن أَدْرِ أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وَإِنْ أَدَرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إلَّا حِينٍ طَالَ رَبِّكُمْ بِالْحَقِّ وَرَبُّ النَّرْحَمَانُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ